بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب والذي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 يُغشّي الليلَ النهارُ إن في ذلك لآياتٍ لقومٍ يتفكرون وفي الأرضِ تقاطُعُ متجاوراتٌ جنّاتٌ من أعنابٍ وذرٌّ ونخيلٌ, وزر ونخيل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 فَتَأْجَبَ فَأَعْجَبُ قَوْلُهُمْ أَيْذاكُنَا تُرَابًا أَمَّا فِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي آعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِقَوْمِهِ مُنذِرٌ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُمَّةٍ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول وما 119. سارب بالنهار 110. له معقبات من بين يدي ومن خلفه يحفظونه من أمر الله 111. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم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 وَهُوَ سَبِّحٌ عَرَّادٌ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ له دعوة وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْنِ إِلَى الْمَاءِ يَبْلُغُ رَغَاوَةً وَمَا هُوَ بِمَالِغٍ وَمَا تُغْنِي عَنِ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَاللَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوَّابٌ وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآَصَالِ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهِ قُلْ أَفَتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ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 قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّبِيًّا وَمِنْ مَا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ارْبِتْ غَائِيَةً أَوْ مَتَاعًا زَبَدٌ مِثْلُ كَذَالِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ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 ومعواهم جهنم وبئس المهاب أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أغمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا يموقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا باتغاء وجراء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَّقَامٌ مَّحْمُودٌ 116. وصلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب 117. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب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 اِنْ سُنْتُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي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 وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ بَعْضًا ۚ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَٰهًا وَإِنِّي كُنْتُ مِنَ الْكَافِرِينَ وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَا حُكْمًا رَبِّيًّا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 وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ انْتِقَامٌ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعْدَهُ إِنَّ اللَّهَ مَوْعِدُهُ وَيُحِقُّ الْحَقَّ كَبَعْضَ الذيينَ عدهُم أَنَ تَوفَّيََّكَ فَإِن مَا لَيكَ لِبَ لغُو عَلَنَ الحِسَ أَوَلَ مِ رَوءًا نَأتِ الأرضَنَم مِنْ أَطُرَافِهَا وَلهَّهُ يَحبُم ل مُعَّباًا لِحُكْمِنه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 قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عيني